وقنا واصرف عنا, عنا شر ما قضيت اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت ف إ ن ك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أ ن ع م ت به و أ و ل ي ت نستغفرك من كل ذنب ونتوب إ ل ي ك نستغفرك اللهم من كل ذنب و خ ط ي ئ ة ونؤمن بك ونتوكل عليك أ ن ت الغني ونحن الفقراء إ ل ي ك أ ن ت القوي ونحن الضعفاء إ ل ي ك اللهم يا واصل المنقطعين أ و ص ل ن ا إ ل ي ك اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا اليك اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك اللهم احسن وقوفنا بين يديك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 اللهم تقبل ركوعنا اللهم تقبل سجودنا اللهم تقبل سجودنا اللهم اجعلنا منه تقاء شهر رمضان اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من خ ز ي النار اللهم أ ج ر ن ا من كل عمل يقربنا من النار اللهم أ د خ ل ن ا ا ل ج ن ة مع ا ل أ ب ر ا ر برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اجعلنا يا مولانا في شهتنا اذى اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ليلتنا هذه من ورقائك من النار ومن ا ل م ق ب و ل ي ن الفائزين برحمتك يا أ ر ح م الراحمين برحمتك يا الله يا ملك يا الله يا مالك الملك ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا نعم المولى ويا نعم النصير يا الله سبحانك لا نحصي ث ن ا ء عليك أ ن ت كما أ ث ن ي ت على نفسك جل و ج و ه واعز ج ل ا ل تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا خ ي ر يا قيوم يا, يا, يا بديع السماوات و ا ل أ ر ض يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم زينا ن ب ز ي ن ة ا ل ق ر آ ن اللهم أ د خ ل ن ا ا ل ج ن ة بشفاعه ا ل ق ر آ ن اللهم أ ك ر م ن ا ب ك ر ا م ة ا ل ق ر آ ن اللهم أ ل ب س ن ا ب خ ل ع ة ا ل ق ر آ ن اللهم شرفنا ب ش ر ا ف ة ا ل ق ر آ ن اللهم ارحم جميع أ م ة محمد ب ح ر م ة ا ل ق ر آ ن يا رحيم يا رحمن اللهم اهدنا ووفقنا إ ل ى الحق و إ ل ى طريق مستقيم ب ب ر ك ة ا ل ق ر آ ن العظيم و ب ح ر م ة من أ ر س ل ت ه ر ح م ة للعالمين واعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم اللهم اجعل ا ل ق ر آ ن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أ ح ز ا ن ن ا اللهم اجعل ا ل ق ر آ ن ح ج ة لنا ولا تجعله ح ج ة علينا اللهم اجعلنا ممن يقرا فيرقي ولا تجعلنا ممن يقرا فيذل و ي ش ق ى اللهم ارزقنا بكل حرف من ا ل ق ر آ ن حلاوه وبكل ك ل م ة ك ر ا م ة وبكل آ ي ة س ع ا د ة وبكل س و ر ة سلامه وبكل جزء جزاء اللهم ارزقنا ا ل ق ن ا ع ة اللهم حببنا في ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة اللهم ذكرنا يا مولانا بالموت كل س ا ع ة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 ونفس ل اللهم تشبه ودعاء ا ا يسمع ل انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا اللهم انا نسالك ع م ا نافعا ن اللهم نَعُودُ مِنَ بِكَ ا م و وَكُرْبَتِهِ و ت ا ق ب ر و غ م ت وَالصِّرَاتِ وَذَلَّتِهِ و و ي انا ل اللهم ق ي ا وَرَوَاتِهِ م ة إ نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وامته والصراط وذلته ويوم القيامه وروعته اللهم اجعلنا نخشاك ك أ ن ن ا ن ر ا ك اللهم اجعلنا نخشاك كاننا نراك و أ س ع د ن ا ب ت ق و ى ومتعنا برؤياك واجمعنا بنبيك ومصطفاك اللهم انصر ا ل إ س ل ا م و أ ع ز المسلمين اللهم أ ع ن ي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم اهلك الكفره والمشركين أ ع د ا ء ك أ ع د ا ء الدين اللهم رد المسلمين إ ل ى دينك مردا جميلا اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرنا على أ ن ف س ن ا اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا و أ ه ل ك اعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أ ع م ا ل ن ا اللهم بلغنا مما يرضيك آ م ا ل ن ا اللهم ول امورنا خيارنا اللهم لا تول امورنا شرارنا اللهم ارفع م ق ت ك ر وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا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 وسلام ع ل ى المرسلين والحمد لله رب العالمين